وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة من يا أيها النمل أدخلوا, ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فاتب السبط كم من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه التي الصالحين واتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا كان من الغى كَمَكَ فغير بعيد فقال احط بما لم تحط به فقال احط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم وقصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم, ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لك صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم, ثم تول عنهم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قرية أفسدون وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلًّا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ, فناظرة بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ديتكم تفرحون ارجع اليهم فلا ناتي انه بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجهم منها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي جاء قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك كبه انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه فلما راه مستقرا عنده يَشْكُرُ أَمْ يَدْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ظلي سَهَلًا ضُر ا تَهْتَدِي نَنْظُر أَتَهْتَدِي هَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فلما جاءت قيل ووتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها مَا كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصر فلم تحسبت لجن حسبت لجن وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخلي الصبر فلما رات تحسبت لجن وكشفت عن ساقيها عَلَىٰ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمْتُ مَعَ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان